ان فرأيت ثمد تلخى وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ذِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ وقالوا ما هي الا حتنا الدنيا نموت ونحيا وما يغيبكم ان الدهر وما O i da Оли الله ملك السماء want to هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما ممتي <تصفيق> ذلك كان الآياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن uld Ur...